شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه.